وقالوا وما علمنا بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بضالع المؤمنين ان انا الا نذير مبين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 كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَقَوْمُ مُوذٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَّلَكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشٌ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ واتقوا الذي امدكم بما لا تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم كون شواء علينا أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِذِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ